لِكُبُهِنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَشَنَتُ الوُّصْلَ فِي الآخِرَةِ إِنَّ هَدَانَا إِلَيْهِ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ فِي آيَاتِنَا فَيَنَافِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِيَادًا مِنْ الْتَوَاعَدِ وَالْأَجْرِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَطْعَعْنَهُمْ يُصْرَهُمْ ويطل عنهم بصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعثروا ونصرواه واتبعوا الذي انتل معه واتبعوا يَا رَسُولُهُ رَانِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَمَنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَنَفِ الْأَمِنَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَيُسَبِّحُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ومن قوم موسى أمة يهتول بالحب وبه